عليهم الضالين. ومن اسماء ن ي ع الله في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ويشهدون ا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 والله ر م و ا ل ع ب ا يا د ي أ ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و ا للعلوم الاسلاميه ب ي ن ت هل ي موسوعه النابلسي للعلوم م الله م الاسلاميه إ ر ي ن آ بينة ا من بعد ما بعد الله شديد ا ل ع ق ا ب زين ل ل ذ ي ن ك ب ر و ا ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ويسطرون من ي ا ا ل ذ ي ن آمنوا و ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا ف و ق ه م يوم الاسلاميه ق ي م من ة والله يشاء يرزق بغير ح ا كان ا ب فبعث ن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 م و س و ي ه من النابلسي ح ق ب إ ذ من يشاء إلى صراط ت ق م أم حسبتم أن حسبتم د خ ل ا ل ج ن ة و ل م الاسلاميه البساء موسوعه ل ل ا ر ل والذين آمنوا م متى نصر ا ل ل ه متى ن ص ر ا ل ل ه متى نصر ا للعلوم ه ا ل قريب ي س أ ل و ن ا م ي ه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 و إ خ ر ا ج أ ه ل ه منه أ ك ب ر عند الله و ا ل ف ت ن ة أ ك ب ر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم اذ استطاعوا ومن ي ر ت د منكم عن دينه فيمت وهو كافر ف أ و ل ئ ك ح ر ط ت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وأولئك أصحاب النار ه موسوعه فيها النابلسي ذ ي و ب للعلوم ا ل ه أ ن ر ح ة الاسلاميه ل ه و ل ل ه غفور ورحيم ي أ و ن عن ك ل ر قل مجمع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 ولو شاء الله لنعمتكم إ ن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولانه م م ؤ م ن ة ا ل خير من م ش ر ك ة ولو أ ع ج ب ت ك م ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد م ؤ م من مشرك ن خير و ل و أ ع ج ب ك م ه ا ل ن ا ر و ا ل ل ه ي د ع و إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ل م غ ف ر ة بإذنه و ي م ا ت ه ل ل ن ا س ل ع ل ه م ي ذ ك ر و ن و ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو أ د م فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ي ط ه ر ف إ ذ ا تطهرن ف أ ت و ه ن من حيث أ م ر ه م الله إ ن الله يحب التغوالين ويحب المتطهرين ن س ا ء ك م حرف لكم ف أ ت و ا حرفكم أ ن ا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أ ن ك م ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه ل أ ي م ا ن ك م أ ن ت ب ر و ا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا ا ي ؤ خ ذ ك م الله ب النابلسي ل في أ م ا ك م ولكن خ ذ ك م م ا للعلوم الاسلاميه و ر فارس فإن فا ا ل م ط ل ق ا ت يتربصن و س ه ثلاثة و و ل ا ي ح ل لهم أ ن يكتم م ا خ ل ق ا ل ل ه أرحامهن في يؤمن إن كن ب ا ل ل ه و ي م الاسلاميه آ خ ر و ب اسماء الله ا ل م ع ر و ف ولذجان موسوعه ي ا ل ط ل ا ا ق م ر ت ن فإن ا ك م ب م ع ر و أو ف ت س ر ي ح بإحسان و ل ا ي ح ل لكم أن أ ت خ ذ و ا م م الاسلاميه آتيتموهن شيئا إ أن يخافا ي إن خ ت موسوعه ألا يقيما ح د د النابلسي ا للعلوم ه ت يتعد د ومن حدود الاسلاميه فلا تحل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 يفعل ذلك فقد م ن ف س ه و ل الله ا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا ن ع م ة ا ل ل ه عليكم م و ا أ ن ز ل عليكم م ن ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة ي ع للعلوم ه و ا م ا الله واعلموا أن الله بكل ل شيء ي ع و إ ذ الاسلاميه ط ق ت ل ن ا ء و ن أجلهن ل ف ت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 والوالدات ي ر ض ع ن أ و ل ا د ه ن حولين ك ا م ل ي ن لمن أ ر ا د أن يتم الرضاعة ل ع و ى المولود له ر ز ك ه ن ب ا ل م ع ر و ف تكلف نفس إلا وسعها لا إلا س ع ه ا لا ت ض ا ر والدة ب و ل د ه ا ولا م و ل له بولده وعلى و د ا ل و ا ج ت م ث ل ذلك فإن فصالا عن أرادا تراض موسوعه ن ه م ا ت ش ل ي م ا وإن تسترضعوا الله أن أردتم ل ا فلا د ك م ج ن ا ح ع ل ي ك م إذا س ل م م ما ت ت آ ي ت م ب ا ل م ع ر و واتقوا ف ا ل ل ه و ع م ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و و ن بصير ا ل م ي ه أربعة أشهر و ع ش ر ا فإذا ل و ن ن ج ع ه النابلسي في ب ل والله م ع ر و ف م م ا ت ع و ن ق ر و ل ا ل ع ل ي ك م ف ي م ا عرضتم من به خطبة ل ا ء أو أتمنتم أ في ف س ك م ع ل م ا ل ل ه أ ن ك م س ت ذ ك ر و ن ه ولكن و و لا ت ع د ه م و س ر ا إلا أن ت ق و ل قولا و ا م ع ر و ف النابلسي و ا ت ع ز عقدة للعلوم ا ا ا الاسلاميه ل يعلم ه م في ف أ ن ك م فاحبروه و ع م و أن الله ل رفور ح ي لا ل جناح ع ك م إن طلقتم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 فلسف ما فرضتم إ ل ا ان ي ع ف و ن أ او يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح وان تعفو اقرض أ للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه ا ل م س ا ر ه إذ خ فاذا ت ف ر ج ل ا أو رقبانا ف إ أ م ن ت م فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين ي ت و ف ل و ن منكم ويذرون أ ز و ا ج ه م و ص ي ة ل أ ز و ا ج ه م متاعا الى الحول غير إ خ ر ا ج ف إ ذ خ ر ج ن فلا ت ق و ا م و س و ع ى ا ل م ت ق ي ن ا ب ل ل ه لكم آ ي ا ت ه للعلوم ع ك م ت ق ن أ ل تر إلى ا ل ذ ي ن ف ر ج و ا من ديارهم وهم س ل و حذر ا ل م و ت فقال ل ه م م و س و ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه س م ي ع ع للعلوم ي م من ذا ا ذ ي يقرض ي قرضا ض الله حسنا ا ف ف ه ه أضعافا كثيرة ا ل ل وإليه ل ه يقرض ويبسط وإليه ترجعون أ تر إلى ا ل م ل ي ن بني إ س ر ا ئ ي ل من م بعد و س ى إذ ل ا ل ن ب ي ل ه م ملكا بعثنا م و س ب ي ل ا ل ل ه ق النابلسي للعلوم ا ق ت الاسلاميه ألا نقاتل ل ل وقد أخرجنا ن ا ا وأبنائنا فلما ل ي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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آ ي ه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة, فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى و آ ل هارون تحمله الملائكه, تحمله الملائكة إن في ذلك لآية ل ك موسوعه إن كنتم مؤمنين ت ا ل النابلسي ل ل ه ت ي م فمن بنهر منه ف شرب ل م ن ومن ل ط ع م ه ف إ ل و م ن ي إ ل ا من ا ت ر غرفة بيده فشربوا ف بيده م ي ه قليلا موسوعه ن ه م فلما النابلسي اليوم للعلوم الاسلاميه و من فئة ق ل ل غلبت ة فئة كثيرة بهم علينا صبرا وتبت أ ق د م ن ا و ا ن س و ع ل ى ا ل ق و م ا ا ل ك ف ر ي ن فهزموهم ب إ ل س ي للعلوم ه ا و ت ا ل ل ه ا ل م ل ك و ا ل ح ك م ة وعلمه مما ي ش ا ء و ل و ل ا د ف ع ه ا ل ن ا س ب ع ببعض د ه م ل ف س د ت ا للعلوم أ ر ض و ك ن الله, الله ذو فضل ى ا ا ل ع ي ن تلك ا ا ل ل ه ا س ل ا م ي ن